كتب عليه أَنَّهُ من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تراب ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقٍ ثم مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَاتٍ مخلقة مخلقة لنبين لكم مُخَلَّقَةٍ لَكُمْ ونقض في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشهدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض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 That is because Allah is the truth and that He is the dead and that He is on every thing in the same way. And that the hour is يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ دَانِي يَعَقِبُهُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ له فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرق فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنه انقلب على وجهه قسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو لا ل البعير يدعو لمن ضوو أقرب من نفيع لبيأس العشير إن الله يدخن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما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 وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيْنَ اللَّهَ يَهْدِي مَن إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, والذين آمنوا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 and the birds, and the land, and the sea, and the Kristin, and theessel, and the stone, and the 글 figure, الله يفعل ما يشاء هذان قصمان اختصوا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من نار يصف من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ونروا قائم من حديد كلما آدوا أي يخرجون منها من رم من فيها وذوقوا عذاب الحريق.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 عميل. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العافيه فيه والباد ومن يرد فيه الحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وربع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك وَعَلَى وعلى كل ظام مِنْ من كل فج عميق ليشهدوا منافعلا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بيمة الأنعام. فكنوا منا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقوا تفتهم والنغتوا نذورهم وليطرفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُكْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِمُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِمُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتخطفوا الضير أو, أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تَقُومُ الْقُنُوبُ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَإِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى كُنَّا نُمْنِحُهَا الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ <تصفيق> أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيُذْكِرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة رَبَّنَا إِنَّهُ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَلَهُ ٱسْمُهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله أجل والصابرين على مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَكُم مِن شعار لَهِ لَكُمْ بِهَا قَيِّدٌ فَالْقُوَّةُ مَالَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَابٌ فَكَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ كَذَلِكَ سَقَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ لَيْ اللَّهُ المتقوا منكم كذلك سخّر لكم لتكفّر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان الكفر ذين للذين يقاتلون بانهم منيم وان الله على نصر لقدي الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله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 الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف, وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه دَيْنُكَ فَقَلَ كَذَبَتْ قَبْلَهُ قَوْمٌ روح وَعادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَقَوْمُ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِكَ فِنَّتٌ مَا أَقَمْتُمْ كان نكير فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وهي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى نشيد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 وَإِنَّ يوما عند ربك كَأَلْفِ سنة مما تعرفون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس أَنَا أنا لكم نذير مبين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 وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلَا نبي إِلَّا إِلَّا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمِّيَّدِهِ فينسق الله مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْتِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ليجعل ما يلقي الشيطان بثنة للذين في قلوبهم مرب والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتغبت له قلوبهم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 ما قتلوا أمة لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له رازقين، لا يدخلنهم مدخل وإن الله عليم حليم. ذَلِكَ وَمَنْ آتَىٰ بِهِ مِن مَّعْنًى انْتُقِبَ بِثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَا يَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ لَيُنْزِلُ اللَّيْلَ فِيهَا وَيُنْزِلُ النَّهَارَ فِيهِ وَأَنَّ جميعا قصير ذلك ان الله الحق وان يدعون من دونه الباطل وان الله هو الكبير الم تر ان الله ان أَلَمْ يَنْهَضْ عَلَى الْأَرْضِ الْأَرْضُ مُحْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لطيف قبير لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ الله لهو أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي بِالْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الذي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُنِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ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 <تزل> الَّذِينَ بِسُلْطَانٍ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَمَا لَنَا مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف في الَّذِينَ كفروا المنكر يكادون بِالَّذِينَ قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس اغرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله ليس وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعب الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واستدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خير لعلكم تكون وَجَاهِلُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَالِهِمُ جعل وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِنْ لَتَابِيْكُمْ إِبْرَاهِيمًا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَبِيهَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ هداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مبلاكم. فنعم المولى ونعم النصير.